او انت في حضنك لما بكون تعبان ما بحسش غير لما بكون جنبك اني في امان <تصفح> وحدي في بالي بجري واقول لها في الخير انت اكتر منك اتمنى كمان عارفه ان انا من سهرك سديت لك روح والعين وانا مشهوده غير ما ما فكر ولا عارفه سديت لك دي لو هديكي بتعورك انت اديتك تربكتي اللم تمشي على يديكي وطقي اسم كمان وداكي نور لطري وانا مكان اللم تمشي على يديكي وطقي اسم كمان وداكي نور لطري وانا مكان سديكي في ضيا واحسن حاجه مال فيها في علمتيني يا كل انسان مننا من صوخي سديكي الروح والعين وانا مش هقدر ما فضل ولا هرفسيت لك كتير انا لو هديكي بتوري انت اديتك درب اول واحده بتيجي في بالي بجري واقول لها على اللي في الخير انت بتتمني ايدي اكتر منها بتمنى كمان عارفه ان انا من صوغي فسدتي في الروح والعين وانا مش هقدر ما فضل fa satt bidni kti la la law